السلام عليكم وعليكم السلام انا تامر علي اهلا وسهلا وانا ايمان حسن اهلا بك انا مصري ادرس الادب الامريكي وانا ايضا مصريه وادرس التاريخ اين تسكنين في مصر اسكن في بورسعيد وانت انا اسكن في الاقصر سررت بلقائك وانا ايضا الى اللقاء إلى اللقاء السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا مصري مصريه ادرس الأدب الأمريكي، التاريخ، الفلسفة، الجغرافيا، علم النفس، إدارة الأعمال، الهندسة، التعليم، اللغة، الكيمياء، أين تسكنين؟ أنت، أنتي.